يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 أُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةِ والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما بكيتم وما ذبح على نصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتينموهن أجرهن مُصْنِينٍ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاوسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آنْتُم مُّصْعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ل لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا هو اقرب للتقوى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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ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 لَئِنْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ آمَنْتَ بِرُسُلِ وَعَزَّرْتَهُمْ وَأَقْرَضْتَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ مَّاتٍّ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ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 المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا ذكر به فأغرين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون.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 قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ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 قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّه شَيْئاً إِن أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبلاء الله وأحباؤه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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ يا اهله الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 جَعَلَ فيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ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 دارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلون قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ دُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أي يقتلو أو يصلبوا أو تقط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 اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجادلوا في سبيله لعلكم تفلحون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 والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من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 كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون ما عون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من دعمة وضعي يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فحضروه وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحد فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم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 ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأف بالأف والأذن بالأذن والأف بالأف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.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 تتقين وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون دون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون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 مؤمنين وإذا نابيتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أو لي أهل الكتاب هل تنقون مننا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 وَلَتَأْتِينَهُم ولَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُما مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ زِيدًا عَلَيْكَ فِي رِزْقِهِمْ ماء انزل اليك من ربك طغيا و كفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم قيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ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 وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا يَأْكُلُونَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَمٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ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 وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِي رَبِّكَ مِن مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الرَّبِّ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا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 لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ فسهم فريقا كذبوا فريقا يقتلون.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 كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون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 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَاءَعُ لَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَبْنَ نَفَكْتُ بَنَا مَا الشَّاهِدِينَ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 Ya aiyahal الذين امنوا لا تقتلوا الصيد واتم حرب ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم ذوى عدل منكم هديا ذالغ الكعبة يحكم به ذوى عدل منكم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 وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القدر ان تبدلكم عف الله عنها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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وإلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا تديتم إلى الله مرجعكم جميعا فيُنَبِّئُكم بما كنتم تعملون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 تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا و لانك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 من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن ب الشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.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 التوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ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 إذ قال الحواريون يا عيسى بن مرجم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما أداة من السماء؟ قال اتق الله إن كنتم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 ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنزقنا خير الرزق، قال الله إني منزلها عليكم. فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ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 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علاه الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم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 إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن توفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم